يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا Namat wa l-haninu naba Roha atta في وداعك يا نور الغدا بشوق فاق المدى عيني ترجو ان ترى on <laughs> da كرونو ورىا شروت ليدوا يا يرويدي يا طبيب المرايا انت اللي ترسموا But let's have all of you وارا شربتني دواء يا اريني